ولا القليل وما يرضينيش ساعتها وبس هتعب كتير وابقى في حياتي مش عارف اعيش خايف احلم بالكثير بالكثير ولا, ولا القليل وما يرضنيش ساعتها وبس هتعب كتير وابقى في حياتي مش عارف اعيش ويفضل خوفي جوايا متوهني مال ايام كل ما اقول كده كفايا بقولها عشان خيالي نام ويفضل خوفي جوايا توهني مع الايام وكل ما اقول كده كفايا بقولها عشان خيالي نام وحطي الحلم ده نهاية بس للحلم بقى بقايا مبيتسبني ايش هاي أحلم بالكتير ولقي القليل وما يرضنيش ساعتها وبس هتعب كتير وبقى في حياتي مش عارفة أوقات بدور على البديل وأقول اللي راح ما لكن بصراحة برجع وميل للأحلام اللي ما بديش، أوقات بدور على البديل وأقول اللي راح ما لكن برجع للأحلام اللي ما ويفضل خوف جوايا. كل ما اقول كده كفاية بقولها عشان خيالي ناهم يبدأ تخوفي جوايا توهني مع الأيام وكل ما اقول كده كفاية بقولها عشان خيالي ناهم و حطي الحلم دا نهاية بس للحلم بقايا ما بتصبني اش هاي